اللي ربط حل الحل وين اللي ربط حل الحل وين دنيا بيجي خلف لي ويرد عمله خلف لي الدنيا بيجي خلف لي ويرد عمله خال فلي اشتاق وطالب خلفلي اللي ربط حلق الحلق من عمل أصبح متعد من عمل أصبح متعد تهملو متوقدا والعقد زادها هابيت عقد اللي ربط حل الحل وين الفتاه وصدقوه لما كذبت فتاه خلى الكل Itaimi wa ya hu, misajebni hu wa hu, mushka dirasa hu, itaimi min tafsi. Oluvi wa ya hu, هواهم ولا قلبي أصابهم انت عمدي بالتفكير عليهم جبرين ولا عارف الضيمين وشكت لهم حب الأول والأخير ولبتي وياهم مش عاجبني هواهم على برصام وتعيبني من تفكير عليهم جبريل مش عارف رضيين وانشق لهم ناسين حب الأول والأخير ويشاب له الناس يجي حب الأول والأخير وأنا أغلى بين ابويا وبين أمي أنا اللي حظي مال العايز يديني بنت عبني والعيزة تديني بنت الخال. من أبوي و أنا اللي حاصي مات العايز يديني بنت عمي والعايزة بنت الخام وأنا بماري تكون ما دري يا أخوان أنا حبي حددت لي مصير، حددت لي مصير، وغلبت وياه. The return, I see, the gray of the old. So much for the past, the tale, the hope, the rise. The return, Ah, هو وانا خبيت يا اخوان انا حبيت شمشني. فجأة جاءت نيرا من رقم مبني كنت قاعد وحدي أنا على شمي فجأة من رقم مبني أتاري حبيبي هو ألسى بالقلبي جوا حبيبي هو الساكن قلب جوا اللي فراغه كوه قلبه خلى علي وانت جاي وحدي انا على شرق نيوه اجاد ميرنة من رقم نيوه اتاري حبيبي هو الساكن قلب جوا اتاري حبيبي الساكن قلب جوا اللي فراغه يا ننا ننا ننا يا ابو خليفه وحشني كلامه ركتو وسكوتو لما لصوت لبرت لصاني أنا اسمع سواطو وحشني كلامه ركتو وسكوتو يا حبيبي وحشني والبعاد حايشني يا حبيبي والبعاد حايشني غرامك حاشش تحبني تقاتي كنتي قاعد وحدي أنا على شرط النيل اسم تحس وإذا فلتت كتاني بخص خبأ لمة وخلينا شو سدادي كل اللي تحس يا ناس وأحش وخصامك دم الحش كلمت اسمع تحس و دفلت السكتات تامي بخصبني بقى لما اكملني يا ناس وحش وخصامو كمان شايفينيmile ساجاد أنا ضيّماً مها مش لأس Forgive أشيipe ساجاد أنا ضيّماً مها بلان أطلب اش معنى هؤىك ما طلبش مرة مرة مرة مرة comigo شايفينيération ساجاد أنا ضيّماً مها بلان أطلب اش معنى هؤىك ما طلبش مرة مرة مرة ورايت يقتطب ويقفل ياعمل ما بعمل أعرف انو فاكري لو تاني دا فلس تاني نخسر حب ألوتك وفليل الشب نباني كلمني اسمع زحر تاني وف مرأة جم صحابي خلتهم يطلبون وغمزت لهم بعيني سألوه وفبروا يا صحابي خلتهم يطلبون وغمزتينهم بعيني يعنيها اللي سألوه سألوه درجا الكلام مفهوش سرت الخسار سألوه درجا الكلام مفهوش سرت الخسار اتطم من قلبي حبا ولفق السر تاني نخسرتك بآخر Killing in the name of the war. Asani, what a flasher, على علابه جرحي سيبل علابه على علابه جرحي سيبل علابه مدام حبيتي غيري مدام حبيتي غيري بروحي مع السبابا بروحي مع السبابا على بعد وات بابا انت اللي فداني هو فرحي ولا اتاني انت ولا انت انت اللي فداني فرحي ولا اتاني انت اللي فداني فرحي ولا اتاني مش حرجع لك تاني انا مش حرجع لك تاني لو حتقولي رجع على ما على في دوين مني قيا زمان يا زمان في دوين الغير ان كان زبر قال ايه جاي سبن يدوي يدوي الجول احمد ابو رشدي زياد الامير بيقول انه يالف في الدروب اول احمد ابو رشدي اخو العروس علامة انت اللي فيتاني يفرحي انا اتاني انت اللي فيتاني سعد وانا اتاني ومش حرجع لك تاني لو حتقوم القيامه على ما عذابا الم تقسم بايامي ستبقى العمر كهدى لم تكتب على الاشجار والجدران عنا لم تقصد بايات ستبقى العقل تكتب على الاشجار والجدران عنا لم تكتب على تحفظ قصيدتك واهات الحق زرعنا سنبلات الحب وكنت تنور يا غمر يطغي وكنت في قلب بترتيني وثيميا وكنت تنور يا غمر وكنت وكنت في قلب بترتيني وثيميا على الاهاب لا تقسى زي ما توقعت فلا قل آه, آه. وانا قلبي مش رخيص لعنده كرامة على ما ما